وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاسًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لعنه الله، وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمن ولا أمرا فلا يبتكون آذان الأنعام ولا أمرا فلا خلق الله ومن اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، وعَدَ اللَّهُ حَقَّاً، وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ طِيلَ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 وَلَا ولا نصير ومَن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتبع ملة إبراهيم حنيفا 114. واتخذ الله إبراهيم خليلا 115. ولله ما في السماوات وما في الأرض 116. وكان الله بكل شيء محيطا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا هنما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لهم تاما بالقصة وما تفعلون من خير فإن الله كان بي عليما وإن مرأة خافت مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خير ضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّرْعَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُنَّ تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتت فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقى يغن الله كلا من سعته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 وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّكُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكُرْ أروف إن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وللله ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُم أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا